حي الله أهل سيناء أهل البطولة والرجولة أهل المروءه والكرم أهل الشرف طبتم وطاب سعيكم ومن شاكم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا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 لأنه يتوهم أن الطريق إلى الله جل وعلا مفروش بالورد والزهور والرياحين ويظن أن الإيمان كلمة يرددها لسانه فحسب